علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى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 لا الا لم ينتهي لنسف عن بناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع نديه سندع كلا لا تطعه واسجد وقترب